بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي من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 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أصدق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أم مَهَاتِهِمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَفَاعَلُوا بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّ اللَّهَ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ ذاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون هناك بتو لي المؤمنون وزلزلو زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال أتم منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا If they Där clothed upon them from theirouth Jaqueline, They asked them if they could Allegaba with it, Showed by in their Infantoress, And all those in theYesAll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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل أم إلىنا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّة عليكم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 اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يات الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انفسهم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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين We will give it to them twice, and we will give it to them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 امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتحشن الناس وتحشن الناس والله احق ان تخشى فلما قضى زيدم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 يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهم من قبل ان تمسسوهم ثم من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 احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِنَّبِيِّ وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد عللنا ما فرضنا عليهم في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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تدخلوا بيوت النبي بُيُوتِكُمْ حَتَّى يؤذن لكم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 والله لا يستحي من الحق واذا سالتمهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبناء اتيهن ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وما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 الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا Lord, النبي قل tell وبناتك ونساء المؤمنين يدنين your من and the scribes and your two-mates agree وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَّإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ ما لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتيم ضعفين من العذاب. اتهموا بعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَبَيَّنَّا لَكُمْهَا ثُمَّ تَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا